العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم اثنى على طلابه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 وفي الصحيحين اتايا باغيه متفقا عليه عن معاويه وصح في سواهما عن حذر امتنا وعن عظيم القدر ابي هريره وصح السند اليهما يروي الجميع احمد فصار مشهورا عن المعلم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 والعلماء والراثو لانبياء كما اتانا عن ابي الدرداء فلم يورد واحد دنارا او درهما بل ورثوا ما اختارا لهم تعالى وهو علم الشرع آخذه يحظى بأسمى النفع وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لاعظم المفاخر وفيه من سلك دربا يطلب العلم فيه فضله لا يعزه يسهل الله الى الجنان طريقه بالفوز والرضوان اجنيحه الملائك الكرام له توضع تايدا لما قد فعله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 وفي ابي داود جاء مسندا وكم امام طرقه قد اورد صححه بعض وبعض حسنا بما له من طرق فاحسنا وجاء في روايه كفضل على الاقل منكم في الفضل حيث رواه الترمذي عن ابي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 وطالب العلم فارضة وارد عن عدد من الصحابة وقد افراده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسانه وأوضاحا بطلان قول بعضهم ومسلمه اذ لم يكن من الحديث فعلمه واخرون صححوا معناه وضعفوا في كتبهم مبناه والحق انه برتبه الحسن لغيره الياق في الراي الحسن عن الامامين ابي الحجاج والذهبي الفذي الحجاجي والعلم خير من صلاه النافله فقد غدا الله برزق كافله عن الامام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذل القول عقد في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الاعلام وجاء في مصراعي الثاني خبر لم يكن في اسناده بالمعتبر وهذه الاثار في العلم وفي اربابه كافيات فاكتفي بها الى المقصود الاستشهاد والحصر لو امكن لا يراد وما بي الفصول اريد من الاحاديث به استشهدوا ذاك امر خير الخلق بالحفظ يا صح بها هنا استشهادنا فليتضح بذاك ان الحفظ اسس العلم وهو طريق فقهنا والفهم فاشرب بي الاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا وياله من شرف عظيم يعلو على مرتبه السديم والفرق بين عالم وجاهل كالفرق بين البوم والبالابلي والبون بين العلم والجهل كما قال الهلالي وما قال المحكما العلم نور والجهاله حلك